بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أرحب بحضراتكم في المحاضرة الخامسة من شرح منظومه الاداب في الاداب الشرعية وكنا قد توقفنا عند الحديث عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الناظم رحمه الله تعالى كما عندنا في في الأبيات التي على الشاشة وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قد سبق لنا أن أوضحنا أنه يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو علم الآمر والناهي بحكم الشيء الذي يأمر به أو ينهى عنه وقال هنا بالعلماء يعني العلماء بالأحكام الشرعية القائمين بشرائع الإسلام يختصوا من عموم الوجوب في الأمر والناهي مختص علمه بهم يعني المنكر الذي لا يعرفه إلا العلماء يختص بهم هم الذين ينكرونه دون غيرهم يعني في منكرات معروفة عند جميع الناس أو يعني الأصل معروفة عند جميع المسلمين كالقتل مثلا والزنا وأشياء يعني ظاهرة مثل الكبائر وهناك أشياء يختص علمها بالعلماء فهم الذين ينكرونه كمثل كمثلا بعض الأبواب أو بعض المسائل في أبواب الربا مثلا أو في البيوع في بعض الأبواب في البيوع أو في الربا لا يعرفها لا يعرف فقها إلا العلماء فهم الذين يفتون بأن هذه المسائلة مثلا فيها شبهة أو فيها تجر إلى حرام بحسب علمهم بقواعد وعلوم الشريعة فهذا ما يختص علمه بالعلماء هم الذين ينكرونه وبمن يأمرونه به من الولاة والعوام يعني إذا علم بهذا الحكم أحد من العوام أو من الولاة فله أيضا أن ينكر هذا المنكر إذا كان عرف حكمه من العلماء وبمن يستنصرون به أن يختص أيضا إنكاره بالذين يستنصرون أن يطلبون, يطلبون النصر به بذلك المستنصر به على إزالة المنكر يعني يعني العالم أو ولي الأمر قد لا ينكر المنكر بنفسه لكن يأمر منهم يعني يتبعونه أو ينصرون كلامه أو ينفذون أوامره فيامرهم بأن يطلبوا بأن, إيش بأن يزيلوا ذلك المنكر فلهم أيضا ذلك لأنهم مؤتمرون بأمر لأهل العلم وقوله قدي هي اسم مرادف لحسب معناها حسب وهي أصلا مبني على السكون لكنه كسرها للقافية أي معنى البيت يختص إنكار المنكر بالعلماء أو بمن يأمرونه به من الولات والعوام دون غيرهم قال الإمام ابن مفلح رحمه الله ومن ولاه السلطان الحسبة تعين عليه فعل ذلك وله في ذلك ما ليس لغيره كسماع البينة يعني من جعله الأمير أو الولي الأمر محتسبا يعني هو الذي يقوم بإنكار المنكرات ويزيلها بأمر ولي الأمر فطبعا تعين عليه إذا أمره وعينه الولي أن يذهب فلان بنفسه ليزيل المنكر صار فرض عين عليه وقال الإمام ابن عقيل ومن لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى كما قلنا من شروط الأمر والنهي العلم بالحكم وقال الإمام أحمد في رواية المروزي لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم وهذا مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية يعني نحن عندنا الفقهاء عندنا طبعا خلاف الفروع الفقهية مثل المذاهب الفقهية الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي فمما أرشد إليه الأئمة ومنهم الإمام أحمد أنه إذا كان الفقيه اجتهد في مسألة خلافية وتوصل فيها إلى حكم شرعي فيعني لا ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه إذا كانوا الناس اعتادوا يعني مثلا واحد ذهب إلى أرض يحكمون فيها مثلا بحكم المذهب الإمام الشافعي مثلا وكان هو يخالفهم في المذهب كان مالكيا مثلا أو حنفيا أو حنبليا ومذهبه يخالف مذهب عامة أهل البلد الذي جاء إليها فهنا حتى لو كان هو واحد من العلماء لا ينبغي له أن يحمل الناس على أمر يعني فيه خلاف وفيه سعة في الشرع ويعني الأدلة فيه محتملة فلا يجبر الناس على ما اعتادوا عليه لا يجبرهم على مخالفة ما اعتادوا عليه لأجل أنه يعتقد ذلك المذهب وهذه مسألة مهمة جدا من فقه الخلاف ومراعاة الخلاف بين العلماء وقال في رواية الميموني الإمام أحمد في الرجل يمر بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج أو بالشطرنج قال ينهأهم ويعزهم ويمنع اللعب التي نهى عنها كثير من أهل العلم لأنها تلهي عن الصلاة وعن الذكر ونحو ذلك وصلى يوما الإمام أحمد إلى جنب رجل كان لا يتم ركوعه ولا سجوده هنا يعني هما يعني هنا نضرب في الشرح أمثلة على إيش على ما يخفى على عامة الناس حكمه لكن يعرفه العلماء يعني مثلاً لو دخلت كثير من مساجد المسلمين الآن تجد بعض الناس يعني ينقر الصلاة لا يتم ركوعه ولا سجوده وربما هذا يكون عند كثير من الناس شيء عادي هو أدى مثلاً أربع ركعات ركعتين صلى الصلاة على ظهر أنه صلى ركعتين أو ثلاثة لكن العلماء ينكرون نحو ذلك فالإمام أحمد رضي الله عنه صلى يوما إلى جنب رجل كان هذا الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال يا هذا أقم صلبك, أقم صلبك وأحسن صلاتك وهذا طبعا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته كان يقول له ارجع فصلي فانك لم تصل رغم ان الرجل كان يعتقد أنه يصلي وأتى بالصلاة دون طمانينه وأما قولهم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس صحيحا على إطلاقه يعني مما شع وانتشر بين طلبة العلم أو المشتغلين بهذا العلم أنهم قالوا لا خلاف لا إنكار في مسائل الخلاف هذا القول ليس على إطلاقه قال الإمام الامام أحمد رحمه الله تعالى ومما روي أيضا عن بعض أصحابه أنهم قالوا ليس ذلك بصحيح على إطلاقه. فإن الإنكار إما يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. ويعني حاصل هذه المسألة أنه يتمشى عدم الإنكار في مسائل اختلاف حيث لم يخالف نصا صريحا من كتاب وسنة صحيحة أو إجماع قديم. يعني يتمشى عدم الإنكار في مسائل الخلاف. حيث لم يخالف يعني إذا, إذا كان الخلاف يعني ضعيف مخالف لسنة صريحة أو آية صريحة من كتاب الله أو إجماع من العجماعات فهذا ينكر فيه طبعا فيه الإنكار ليس كل خلاف يكون خلافا معتبرا وأما متى خالفت أما متى يعني صار الأمر ليس فيه خلاف صريح للنص من كتاب أو سنة أو إجماع فإنه أيضا يكون فيه ليش؟ يكون الخلاف فيه يعني ليس واجبا لا يجب الإنكار لا يجب الإنكار كما قلنا في مثل في مسأل الخلاف التي تحتمل عند كثير من أهل العلم أو من الفقهاء فمسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا لا معارض له في جنسه فيشوه إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدل يعني الادله المحتمل خلاص المسألة يعني حتى لو طيل على حضراتكم إذا كانت المسألة يعني فيها خلاف سائغ ولا تخالف شيئا صريحا من الكتاب والسنة والإجماع فهذا لا يجب فيها الإنكار لا يجب فيها الإنكار أما إذا خالفت شيئا صريحا أو مجمعا عليه فيجب الإنكار يعني مثلا ذكروا أن لعب الشطرنج ينكر عليه وترك الطمأنين في الصلاة ينكر عليه ليش لنصحة السنة في ذلك ويعني نصوص أهل العلم ومما أيضا ذكره ابن مفلح رحمه الله قال من من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر هذا مسألة أيضا مهمة جدا يعني أنت الآن تمذهب مثلا بمذهب الحنبال بمذهب الحنبلي والتزمت ذلك المذهب طبعا نحن نعلم أنه الواجب هو التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن نقول أيضا لا ننكر كلام الأصوليين لأنهم قسموا الناس إلى عوام وإلى مجتهدين طبعا عامة الناس هذا الإنسان غير المتعلم الذي لا يعرف الكتاب والسنة ولا يعرف الاستدلال ولم يطلب العلم كيف نقول له اجتهد حتى تعرف الكتاب والسنة هو ليس عنده أدوات الاجتهاد أما المجتهد فيجوز له طبعا اجتهاد إذا كان حصل أدوات, اللي إيه؟ أدوات الاجتهاد فيقول ابن مفلح رحمه الله من التزم مذهبا يعني أنت التزمت مذهبا من مذهب الفقهية المعتمدة هل لك أن تخرج عنه ولا لا يقول لا يعني إذا خرجت بغير دليل يعني واحد خرج عن المذهب ليس لأنه رأى في المذ... المخالف للمذهب دليلا صحيحا ولا تقليد سائق ولم يذهب إلى مذهب آخر يعني يجوز تقليده يعني خرج من الحنبلي إلى المالكي مثلا أو إلى الشافعي أو إلى عزر يعني خرج بدون عزر وإنما خرج اتباعا لهواه أو لما يريده يقول هذا ينكر عليه ينكر عليه حتى لو كان أنه ذهب إلى المذهب الذي دليله صحيح هو طبعا لا يعرف الدليل الصحيح من غير الصحيح هو كان يقلد المذهب الحنبلي وخرج عن المذهب في هذا في هذا الفرع أو في هذه المسألة بغير ما يكون أمامه دليل ولا أحد يعني بين له الدليل ولا أن هذا أصح ولا أراد أن يلتزم مذهبا آخر فإذا لم يكن له عذر في ذلك فلا يصح أو لا يحق له ذلك وينكر عليه ولذلك قال يلزم كل مقلد مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر ولا يقلد غير أهله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله فإنه يكون متبعا لهواه وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلا للمحرم بغير عزر شرعي وهذا منكر يعني يجب الإنكار, يجب الإنكار عليهم طبعا هذه مسألة ايضا من المسائل المهمة في مسألة الإنكار ولذلك قالوا الحكم بالتشهي يعني إختيار الحكم الشرعي بالتشهي هذا لا لا يقول لم يقول به أحد من العلماء لا يعلم فيه خلاف آه عن أهل العلم فإن ذلك يفضي لأنه إذا أباح ذلك فيفضي ذلك إلى الإباحة والتحريم بالتشهي وهذا لا يسوق في دين الله عز وجل وإنما قال العلماء إذا كان مجتهدا وأداه اجتهاده إلى شيء يسوق العمل به ثم إذا تغير اجتهاده بعد ذلك يعمل بالثاني يعني حتى المجتهد لو خالف رأيه الأول يكون الرأي الثاني أيضا مبنيا على اجتهاد وليس يكون بالتشهي والذهاب عن الأول بغير دليل ولذلك قال الحكم بالتشهي زندقة والعياذ بالله ولا يصح حكمه ولا توليه القضاء من يفعل ذلك نعم ننتقل إلى البيت الثاني قال رحمه الله تعالى في مراتب الإنكار قال وأضعفه بالقلب ثم لسانه وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد هذه مراتب الإنكار أضعفه يعني أضعف مراتب الإنكار يكون بالقلب دون اللسان واليد فإذا قال قائل أو سائل سائل التغيير كيف يحصل بإنكر القلب؟ هو القلب يعني طالما أنه ليس فيه تصرف كيف يغير المنكر أو كيف ينكر الإنسان منكر بقلبي فالجواب أنه المراد أن ينكر ذلك ولا يرضاه يعني لا يرضى أبدا بقلبه ذلك المنكر ويشتغل بذكر مولاه جل شأنه وتعالى جده وقد مدح الله تعالى العاملين بذلك تفضلا منه وإنعاما قال سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما فإذا كره المؤمن المنكر ونوى بقلبه أنه لو قدر على تغييره لغيره كان في قوة تغييره له فيجب هذا مسألة لا لم يعف منها أحد يعني هذه المسألة واجبة يجب على كل مؤمن وجوب عينيا أن يكره ما كرهه الله سبحانه وتعالى ومحبة ما يحبه الله أرضى حتى لو لم يستطع أن يغيره بيده أو بلسانه وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال الدين النصيحة ثم أي أرقى من الإنكار بالقلب يعني المرتبة الثانية فقط فقال نعم أرقى يعني أرقى من الإنكار بالقلب فقط هو الإنكار بلسانه يعني ينكر المنكر بلسانه وطبعا معناه يعني بلسانه وقلبه نحن قلنا القلب فرض عين أن ينكر المنكر بلسانه بأن يصيح عليهم ويتركوه أو يصلط عليهم من يغيره سواء بلسانه أو دعا من يغيره يعني أو ينكره عليهم لكن طبعا يكون ذلك بالرفق وطبعا مراتب الناس مختلفة يعني من ينكر على والديه ليس كما ينكر مثلا على إنسان مثلا فاجر أو يعني الإنكار أيضا الأسلوب الأصل فيه الرفق لكن الإنسان يعني فيه بعض ولذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينكر بشدة على بعض الناس وأحيانا ينكر برفق لكن الأصل هو الرفق وأقواه هي أقوى مراتب الإنكار إنكار الفتى أي الشخص المؤمن الجلد يعني الشديد القوي كما جاء في حديث عمر أنه كان أجوف جليدا أي قويا شديدا باليد يعني ينكر بيده طبعا المراتب الثلاثة وأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وجاء أيضا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فهذه الأحاديث ونحوها تدل على وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان والقدرة عليه وأن الإنكار بالقلب لا بد منه فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على والعزب الله زهاب الإيمان من قلبه وقد قال علي رضي الله عنه في مروي عنه إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس فجعل, فجعل أعلاه أسفله والعاذ بالله وسمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر ينام شيء أن يكون ذلك معروف ومنكر في قلبه يعني أشار بذلك إن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك أما الانكار باللسان واليد فحسب الطاقة ليس يجب وجوبا عينيا ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله من شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن انكارها بلسان ويده يعني لو رأيت المنكر ولم تستطع بلسانك وبيدك وإنما أنكرتها بقلبك كان ك كنت مثل الذي لم يرها أصلا قال ومن غاب عنها فرضيها يعني حتى لو رض المنكر رضى المنكر حتى لو لم يشاهده كان غائبا عنه كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها. يعني هذا يدل على عظم مسألة الإنكار بالقلب. قال رحمه الله لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب وهو مرض. وهو أسف وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأشي في حال من الأحوال فهذه مسألة في آ يعني آ غاية الأهمية وينبغي للمسلم يعني أن يضع يعني كل شيء في في موضعه فيفهم ذلك أن قولهم إن إنكار المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين أن المراد به الإنكار باليد واللسان هذا اللي هو يكون فرض كفاية أما الإنكار بالقلب فرض عين على كل مسلم وقال شيخ الإسلام بن رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل أي أنه لم يبقى بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل لا ولهذا قال وليس وراء ذلك فجعل المؤمنين ثلاث طبقات كل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه قال وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب بحسب استطاعتهم حتى الإيمان الواجب عليهم متفاضلون ليسوا على درجة واحدة وقيل للإمام أحمد رحمه الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال باليد واللسان وبالقلب وهو أضعف قيل له وكيف باليد؟ هذه مسألة مهمة أخوانا وكيلة له ليس باليد إن بعض الناس يعتقد أن اليد أن يضرب أن يضرب صاحب المنكر قال رحمه الله يفرق بينهم أو يفرق بينهم وقال في رواية صالح الإمام أحمد أيضا قال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح ليس بالسيف والسلاح وقال ابن الجوزي رحمه الله الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة ويقول فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح فلا بد من إذن السلطان على الصحيح يعني الأمور اللي فيها شدة أو فيها ضرب أو نحو ذلك الأولى والأصح أن ترفع إلى السلطان لألا يؤدي إلى الفتن وهي جان الفساد لأنه وجزنا لأحد الناس أن يرفع بعضهم على بعض السلاح وهذا يكون أمر فيه فساد فالأصل أنك تعزيله عن المنكر يفرق بينهم وليس باليد وبالسيف وبالسلاح كل هذا يعني ليس داخلا في حقيقة الإنكار باليد وإنما إذا احتاج الأمر لذلك فيرفع الأمر إلى صاحب السلطة أو صاحب ولي الأمر هو الذي يحكم مثل القضاء ونحو ذلك ثم الأمر معروف أنه المنكر في ترك الواجب وفعل المحرم واجب وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب هذا سبق أن أوضحناه وطبعا لا بد لوجوب الإنكار أن يكون صاحب المعصية مجاهرا وهذا أمر مهم الذي يستتر بالمعصية لا يجب الإنكار عليه إنسان مختفي في بيته وأظلم أطفأ الأنوار وأغلق الأبواب وأرخى الستور واحد لا يعلمه هل يجب أن يبحث ويتجسس عليه لا طبعا لا يتجسس عليه ولا ينكر ايضا على غير مكلف الغير مكلف الصغير لا ينكر عليه إلا تأديبا له وزجرا ولذلك يا أخواني الأحباب قالوا المنكر أعام من المعصية خلي بالك من المسألة الفرقة هذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله قال المنكر أعام من المعصية ليش؟ قال المنكر هو أن يكون في محزور الوقوع في الشرع يعني إذا رأيت صبيا أو مجنونا يشرب الخمر هذه اسمه منكر لكن هل نقول له عاصي هو غير مكلف فشرط أن يحكم عليه بالعصيان أن يكون مكلفا، فعليك هنا أن تريق هذه الخمرة أو تمنعه عن ذلك أو يمنعه كذلك من الإيه من الزنا ونحو ذلك، ولذلك جاء في حديث ابن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع، فسدأ ذنيه، وهذا حديث صحيح، قال شيخ الإسلام لم يعلم أن الرفيق كان بالغا فلعله كان صغيرا دون البلوغ والصبيان رخص لهم في اللعب اللي هو كان يعني مع, مع الزمارة وهذه اللي تصدر الصوت أه يعني أه فلم أه يعني يأتي في الحديث أنه أنكر أو كسر ذلك الشيء إنما سد أثنيه وذكر الأصحاب وغيرهم أصحاب الإمام أحمد أن سماع المحرم بدون استماعه وهو قصد السماع لا يحرم يعني انسان مثلا استمع الأغاني سمع الأغاني ولم يتسمع لها مثل ما يصاب به كثير من المؤمنين أو من المسلمين إذا مروا بأحد التجار أو أحد سبل المو... المواصلات أو نحو ذلك ممن يسمعون الأغاني بضجيج ولم يقصد الاستماع إليها وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية ذلك باتفاق المسلمين وإنما سد النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه مبالغة في التحفظ فسن بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع يعني حتى إذا كان لم يأثم على مجرد السماع فالأولى أنه أن يمنع أذنيه من ذلك السماع لكن لا يأثم بالاتفاق هذا ما ذكره العلامة رحمه الله تعالى في هذا البيت ثم انتقل إلى البيت الموالي وهو مسألة الانكر على الصبيان وقد أشرنا إليه هنا قال وأنكر على الصبيان كل محرم لتأدي بهم والعلم في الشرع بالردي أنكر يعني أيها المكلف المتبع الأوامر الشرعية العالم بها على الصبيان جمع صبي وهو الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف وكل محرم يعني من قول أو فعل سواء كان في نفسه هو وإن لم يكن كما قلنا آثما لأن لا يعتبر عاصيا وهو غير مكلف فإن الصبي ليس عليه إثم وإنما فعل منكرا وإنما ينكر عليهم ذلك لتأديبهم يعني لأجل تأديبهم وزجرهم عن ما حرمه الله عز وجل ولذلك نقول نعود أبنائنا الصغار من الفتيان والفتيات على مثلا عدم التشبه بالكفار في لباسهم عدم لبس البنات مثلا الثياب التي يلبسها الفاجرات حتى لو قلنا انهن غير مكلفات لكن يعتدن على ذلك ويؤد, ويؤد يعني من ضمن تأديبهم ان تعودهم على الشيء الشرعي الذي يحبونه منذ صغرهم ولا فرق بين كون الصبيان ذكورا واناثا والعلم في الشرع يعني ولاجل العلم في الشرع وهو الدين وهو ما شرع الله لعباده فالمراد بالشرع هنا هو المشروع من الله سبحانه على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيستحب الإنكار عليهم لذلك يستحب لأجل التأذيب وتعليمهم بالشرع أن يعرفون أن هذا مثلا الفعل محرم في الشرع أو هذا الفعل معروف أمر الله به والعلم في الشرع بالردي يعني بالفعل الردي أي القبيح يعني يعلمون يعني يقررون قبح هذا الأمر في صدور الصبيان والأطفال حتى لا يعتادوا على فعله قال بعض العلماء يستحب الإنكار على الأولاد دون البلوغ ذكورا أو إناثا تأديبا لهم وتعليما ولا ينكر على غير مكلف إلا من أجل التأديب والزجر نعم وكان ابن سيرين يقول كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه وقال الحسن رحمه الله التعلم في الصغر كالنقش على الحجر وقال لقمان ضرب الوالد للولد كمطر السماء للزرع طبعا ضربه أخوانا غير مبرح يعني الضرب هو من سبل التأديب التي يلجأ إليها أحيانا للزجر خاصة للأبناء وكان يقال الأدب من الآباء والصلاح من الله تعالى يعني انتظر الصلاح والهداية من الله وكان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت عينه به كبيرا وصرح العلماء بأنه على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة لسبع سنين ويجب عليها أن يضربها يضرب يضربه على تركها لعشر سنين سنين ويجب عليه أن يعلمه ما يجب عليه تعليمه وأن يقيم له من يعلمه جاء في الحديث إن لولدك عليك حقا ومما يجب انكاره كما ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله وما يجب انكاره ترك التعليم والتعلم لما يجب تعليمه وتعلمه يعني الأشياء الواجب علي أن يتعلمها في العقائد والعبادات إذا تركها الوالد ينكر عليه ذلك بمعرفة الفرائض والعقائد وايضا. نص الفقهاء على أنه يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الثوب الحرير، يعني أيضا حتى لا يعتاد ذا الحرير حرام على ذكور على الذكور. ومتى توفرت الشروط وجب الإنكار على الصغير والمجنون؟ يعني لأن ذلك يعني بعض العلماء رأيه مستحبا وبعضهم رأيه يعني واجبا. وطبعًا الإنكار عليهم من باب كما قلنا من باب التأديب ومن باب الإش ومن باب الزجر نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في فيما يتعلق أيضًا بمسألة الإنكار مسألة الإنكار على يعني على أهل الزم الإنكار على اهل الذمة قال رحمه الله تعالى وإن جهر الزمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي وإن جهر أي أظهر وابان غير مستترين أي عيانا غير مستتر يعني مجاهرا بذلك الزمي والذمي نسبة, نسبة إلى الذمه بمعنى العهد والأمان وهم من جوزنا عقد الزمة لهم من اليهود والنصارى والمجوس ويعني من لهم شبه بهم بالمنكرات إذا جهر بالمنكرات المحرمة في الشريعة المطهرة في الشريعة في شريعتنا نحن ليس في شريعته يزجر أي يمنع وفهم منه أنه إذا لم يجهر بالمنكرات في شريعتنا بل استتر بها أنه لا يزجر قال قال بعدها دون مخفن أي غير مخفن ان لم يجهر بها بفعل منكرات أو بقولها أو بفعلها بمركدي أي بموضع سكون يعني في نحو بيت يعني استخفى بها في بيته أو في موضع يعني لا يراه أحد قال الإمام ابن مفلح رحمه الله إذا فعل أهل الزمة أمرا محرما عندهم غير محرم عندنا لم نعرض لهم يعني اذا كان أمر محرم في شريعتهم لكن ليس محرم عندها ليس لنا علاقه به فندعهم وفعلهم سواء اسروا أو اظهروه فانه في النظم حصر الزجرة الزجره في فعل محرم في الشريعه الإسلامية ويبقى اذا فعلوا محرما عندهم يعني ليس ليس ليس يعني ينكر عليهم ذلك أما اذا فعلوا محرما في شريعتنا فاذا جهروا به وجب الانكار سواء اعتقدوا أنه حلال أو لا وإذا فعلوا ما يعتقدون حرمته وهو في شريعتنا غير محرم لم ننكر عليهم لأن الله سبحانه وتعالى منعنا من قتالهم والتعرض لهم إذا التزموا الجزية والصغار فالقصد بالمعروف والمنكر بالأمر المعروف والنهى المنكر إقامة أمر الإسلام وهو حاصل ليس إقامة أمر دينهم المبدل ولكن إذا فعلوا أمرا محرما عندنا فيما فيه ضرر أو غضاض على المسلمين فيمنعون منه وطبعا يدخل في ذلك نكاح المسلمة يعني إذا لا يجوز للكافر أو ذميا أن ينكح, أن ينكح مسلمة وما أظهروا من المحرمات في شريع في شريعتنا يتعين انكاره عليهم إن كان خمرا يتراق هذه الخمر وإن أظهروا صليبا يجوز كسره وأظهروا كفرهم أدبوا على ذلك وإذا تبايعوا بالربا في أسواقنا منعوا من ذلك قال شيخ الإسلام يمنعون من الأكل والشرب في نهار رمضان لأن ذلك معصية في شريعة الإسلام حتى لو كانوا موافدينهم ليس عندهم هذا الصيام قال لأن هذا من المنكرات كما ينهون عن شرب الخمر وأكل الخنزير وإن تركوا التمييز بين المسلمين في أحد أربعة أشياء لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ألزموا به ان تركوا التمييز عن المسلمين في أحد هذه الأمور فإنهم يلزموا به يعني إيش؟ يعني يقول شيخ الإسلام انهم لابد أن يتميزوا عن المسلمين في هذه الأمور الأربعة اللباس والشعر والمراكب والكنى أبو فلان وأم فلان بشرط بشرطين أن يعتقدوا حل ذلك والثاني الا يرتفعوا إلينا يعني لا يتقاضوا إيش إلينا قال رحمه الله تعالى آه فذلك آه إذا, يعني إذا التزموا الصغار ومعنى جر جريان أحكام المسلمين عليهم جريان أحكام أهل الإسلام عليهم ولا يظهرون ما هو منكر في دين الإسلام كما هو يعني موضح في البيت طيب قال رحمه الله تعالى في البدء بطريقة الإنكار قال وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصددي وبالأسهل أي الأليا يعني ابتدي بالسهل ابدأ أيها الآمر والناهي يعني أنه يجب على الأمر بالمعروف والنهي المنكر يبدأ بالرفق الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه سواء كان المنكر المنكر عليه مسلما أو ذميا حتى الذمي ابدأ معه بالرفق قال الإمام ابن مفلح وينبغي أن يكون الامر بالمعروف والناهي عن المنكر متواضعا رفيقا رحيما شفيقا غير فض ولا غليظ القلب ولا متعنت لأنه يخونا كأنه في إنكار هو أصلا ناصح وداعيا إلى الله عز وجل يوعى إياك أن تتفكر أو تظن أن الامر والناهي هو عبارة عن إنسان يعني يفرد على الناس يعني عضلاته أو يبين أنه أفضل من هذا الإنسان الفاسق العاصي لا ليس فيها تكبر أبدا هو من باب النصيحة ومن باب ناشر الخير بين المسلمين فالأصل في أن يكون بالرفق كأنك يعني تعطي الإنسان هدية تهديه هذه الهدية وتقدم له شيئا يعني هو ينتفع به فالأصل أن يكون الإنسان نزيها وعفيفا ومع ذلك عنده حزم في دينه وليس موافقا لأهل الفسق أو العصيان قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وإقامة دينه ونصرة شريعته وأحياء لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بلا رياء انتبهوا جيدا يا اخوان هذه الأمور يدخل فيها جدا الرياء قد يعني يكون الإنسان ينكر منكرا يعني ليس من الكبائر ويقع هو في شيء كبير مثل الرياء أو العجب أو النفاق حتى يظهر للناس أنه يعني ينكر المنكرات وهو والعزو بالله عنده من الأمراض الكثيرة ولا ينافس يكون فيها تنافس يبين أنه أفضل من فلان أو يتفاخر أو ممن يعني يخالف قوله فعله كل هذه الأمور ينبغي أن يتنزع عنها تماما الأمر والناهي ولذلك لو أصلح من يامر بالمعروف والناهي المنكر أصلح نفسه بهذه الأدابة الشرعية العظيمة وجدنا إن شاء الله تعالى له بركة في كلماتي وله بركة في دعوتي. قال رحمه الله ويسن له العمل بالنوافل والمندوبات والرفق وطلاقة الوجه وحسن الخلق عند إنكاره يعني حتى يكون عنده طلاقة وجه ويكون عنده حسن خلق ولا يرد الإساءة بالإساءة والتثبت والمسامحة بالهفوة عند أول مرة كما قلنا إذا علم أن إنسان يعني مستور الحال أو انسان مع الاستقامه الاستقامة علم عنه مثلا أنه عنده يعني هفوة بعض الناس والعزب بالله يتصيد الأخطاء ويعني يظفر فقط بهفوه حتى يشهر بالناس لا ليس هذا من خلق الأمر والناهي يكون هو في الأساس يعني يراعي الإنسان على ظاهره فلا ينكر عليه إذا جاءت منه هفوة خاصة إذا كان شيء محتمل ليس ليس يعني يقينيا. قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه الناس يحتاجون إلى مداراه يعني مداهنة ورفق ورفق الامر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق شوف تخلم الرجل معلن بالفسق وجب عليك نهيه وإعلامه لأنه يقال ليس لفاسق حرمة فهؤلاء لا حرمة لهم ولكن طبعا أيضا إخواني هذا يعني مربما يكون هذا الإنسان الفاسق له وضعه وله مكانته ويعني تكون له أعوان وله فأيضا تقاس هذه الأمور بالضوابط الأخرى التي ذكرناها لكن إذا كان الإنسان له سلطان أو ولاية أمر وينكر على هؤلاء الفسقة يعني الإنسان المجاهر في العادة والعزب لا يكون فاجر إذا علمنا أن طبعا هذا الحكم يعني شيء مخالف للشرع ولا ربما منهم من يكون جاهلا ربما منهم من يكون جاهلا ومن يزين له بعض يعني علماء السوء أو من يعني يتسمون بالفقه أن يزين لهم أن عملك هذا جائز وليس منكرا فيفعله يعني بكل أريحية وبكل يعني إعلان بين الناس لا يظن أنه واقع يعني في حرام، هذا أمر يعني ينبغي أن يراعى كل هذه الضوابط والإنسان ينبغي أن يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ثم. زد قدر حاجة يعني إن لم يزل المنكر واجب إنكاره زد على هذا الأسهل أن تغلظ له القول شيئا بقدر حاجته يعني بقدر إزالته ولذلك قالوا فإن لم ينفع الرفق يغلظ له يعني على قدر الحاجة بالزجر والتهديد فإن زال حصل المقصود ونصرة الشرع فإن لم يزل المنكر قال فاصددي أي أعرض وانصرف أعرض والأقرب أنه أراد فاصدده أي منعه وصرفه واصرفه إلى, إلى, إلى ولي الأمر يعني إذا لم يزل الأمر وإذا خفت أن يزداد ذلك المنكر أو يكون شره مستطيرا أو آآ يعني آآ يذهب عليك أنت بال بالضرر فإذا كان الأمر بإمكانك أن ترفعه إلى من له الولاية أو له الإنكار فذلك هو الأولى قال ابن مفلح رحمه الله ويحرم أخذ مال على حد أو منكر ارتكب. <متعين> نعم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك إذا لم يخ إذا لم يخف في ذلك الأمر حيفه إذا كان ذل إنكاره حتم التأكدي ما معنى هذا البيت إذا يعني إنما يرفعه يعني إحنا وصلنا إلى أن الأمر إذا رأى أن المنكر لم يزل بإنكاره ورفعه لصاحب السلطة ولي الأمر قال إذا لم يخف في ذلك الأمر حيفه يعني إذا يعني يرفعه إلى من ينفذ أمره إذا لم يخف يعني هذا المنكر أو هذا الامر لم يخف إذا رفعه الى ولي الأمر في ذلك الأمر حيفه يعني جوره وظلمه والضمير في حيفه رجع الى ولي الأمر قال الإمام أحمد في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى ولي الأمر ان تعدى فيه يعني ربما إذا رفع ولي الأمر خاف ظلمه سواء ظلم الواقع على المنكر أو ظلمه أو يعني شدة بطشه بهذا الإنسان الذي سينكر عليه فهنا لا يرفعه في هذه الحالة إذا خاف الظلم أو الحيف ولا بد لوجوب رفعه إلى ولي الأمر من شرط آخر ذكره بقوله إذا كان ذا إنكار أي الذي أنكره زل انكار يعني هذا المنكر اللي أنكره حتم التأكد يعني واجب يعني لا يجوز أن يرفعه إلى ذي السلطان إلا إذا كان حراما محضا ما يكون شيء مكروه مثلا أو مختلف فيه لا حرام محض وواضح جدا آآ يعني آآ لا يرفع إلا إذا كان بهذه الصفة وأن الأمر الثاني أن لا ألا يخاف إيه وقوع الظلم والحيف عليه فمتى وجبت عليه إزالته ولم يتمكن من رفعه إلى ولي الأمر صار هنا طبعا يعني الأمر يعني قد فعل ما عليه وجبت إذا وجبت عليه زالته ولم يمكنه أن ينكره ورفعه إلى ولي الأمر فقد فعل ما عليه أما إذا وجد مانع من رفعه فلا يرفعه نعم هذا يعني معنى هذه هذه المسألة انتقل رحمه الله تعالى إلى بعض المنكرات وتفصيل في مسائل فيها ومنها مسألة المعازف والدف ونحو ذلك نذكرها على وجه الاختصار نحن يعني متأخرون بعض الشيء نأخذ منها بعض الأبيات القليلة في هذه المسألة يقول رحمه الله تعالى ولا غرم في دف الصنوجي كسرته ولا صور أيضا ولا آلة الددي لا غرم إلى ضمانة يعني من كسر هذه الأشياء اللي هي الآلات فيها منكرة لا يضمنها ليس عليها أن يعوض صاحبها في دف وإنما ينطفي الضمان في الدف الدف المخصوص أنه ذي الصنوج الصنوج اللي هي الشيء اللي الذي يضرب يعني مثل الصنج المعروفة التي تحدث صوتا يعني زائدا على الصوت الدف الأصلي فإذا كان في هذا الصنوج وكسر عند إنكار المنكر ليس على الامر والناهي ليس عليه أن يعوض صاحب الدوف لعدم إباحته نص على ذلك الإمام أحمد وأما الدوف الذي ليس فيه صنوج فأبيح للنساء حتى في غير في غير النكاح لما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة نزرت إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما ضربت على رأسي بالدوف فقال أوفي بنزركي لكنه يكره للرجال لأن فيه تشبها بالعيب النساء أما في النكاح فهو سنة يسن الضرب فيه للنساء لقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنة بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم فصل, فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ولا يكره لقدوم غائب وختان ونحوها بل هو وردت به السنة طيب ولا, ولا صور يعني أيضا لا يغرم في صور جمع صورة يعني لأنه إذا أكلفها لأنها أيضا جاء الوعيد الشديد فيها وإن كان التفصيل في مسألة الصور ما هي الصور المحرمة يعني فيها خلاف بين الفقهاء فيعني طبعا نصوص الحديث كثيرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم من سفر وقد سترت وضعت يعني ستارة فيها تماثيل أو فيها صور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله فقطعتها وجعلتها وسادتين وأيضا في الحديث أنها اشترت نمرقة النمرقة يعني مثل المخدة فيها تصاوير فرأها النبي صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجه الكراهية قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا اذنبت فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم احيو ما خلقتم وفي الحديث إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائك وإلى غير ذلك طبعا من الحديث المعروفة و... يعني المراد بالصورة التي لا تدخل الملائكة البيت هي ال... هي التي هي فيها ما يحرم اقتناؤه وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح يعني شرط في الصور هذه التي يكون فيها صورة روح صورة إنسان صورة حيوان قالوا ما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن طبعا بعض العلماء أو الفقهاء يقيد ذلك بالإيه؟ بالمجسم أو اللي يكون له ظل وليس مثل حبس الصور المعروفة الفوتوغرافية أو بالهواتف أو بنحو ذلك ومثله الكلب أيضا لا يدخل الملائكة في بيت فيه كلب أو صورة ولذلك قال السفارين رحمه الله تعالى في شرح هذه المنظومة يقول أن هذا النهي يعني مخصوص بصور الحيوان إنه الإنسان أو الحيوان دون الشجر وما لا روح فيه ويعني دون ما ليس هو على هيئة زي روح ولا تبقى معه حياة مثل يعني إذا قطعت من الرأس الصورة أي نعم سواء كان ذلك على الورق أو على الستائر أو على الأشياء اللي هي التي يعني ينحت فيها أو يصور يعني عليها وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا اله الددي ولا اله الددي يعني أيضا لا غرمه إذا انسان يعني في انكاره تلفت منه اله الدد اللي هو اللهو يعني آلات اللهو مثل الالات الموسيقيه مثلا التي لم يجزها الشرع والحديث ما أنا, أنا دد ولا الدد مني هذا حديث لا يصح بهذا اللفظ لكن الدد مع معناه في اللغه هو آلة اللهو قال شيخ الإسلام بن تيمية اللهو لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة وقال صاحب الإقناع من أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه خمر لو قدر على إراقتها بدون كسرها فلا يكسرها ولم يضمن في جميع ذلك على المعتمد يعني ليس عليه ضمان ولا تعويض صاحبها لأنها محرمة وقال الإمام ابن القيم رحمه الله نص الإمام أحمد على كسر آلات اللهو وإذا رآها مكشوفة إذا أمكنه ذلك وعنه أنه إذا كانت مغطاة يعني فيها روايتان هل يجوز يعني كسرها أو لا ولكنها في جميع الحالات لا يضمنها الامر أو النهي ثم قال رحمه الله تعالى وآلة تنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباهه وأشباهه قددي يعني أيضا لا يضمن من اتلف فآلة التنجيم لأنه علم باطل مبني على التخمين ليس على العلم وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أما الرواية أن علي رحمه الله رضي الله عنه نهى عن السفر والقمر في العقرب ذلك لا يصح عنه يعني العقرب اللي هو برج ما اعتبره من الأبراج يعني اللي هي مثل التنجيم والمشهور عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك لأنه لما أراد الخروج لحرب الخوارج اعترض عليه منجم فقال يا أمير الممين لا تخرج قال لأي شيء قال إن القمر في العقرب فإن خرجت أصبت وهزم عسكرك فقال عليه رضي الله عنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم منجم ولا لأبي بكر ولا لعمر فأخرج ثقة بالله وتكذيبا لقولك فما سافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة كانت أبرك من هذه السفرة قتل فيها الخوارج وكفى المسلمين شرهم ثم قال وسحر يعني وأيضا آلة السحر وهو من أكبر الكبائر لا غرمة فيها أيضاً إذا أتلفها إنسان طبعا أسليب السحر يعني كثيرة جدا مثل الحصى والتنجيم والنظر في الأشياء التي يستدل بها على يعني هذا الإنسان وهذا ما يحب وما يكره وحتى يعني يفعل به البغضة والكره ويفرقون به بين المرء وزوجه كل ما استعملوا فيها من الأدوات إذا أتلفت ليس على من أتلفها ضمان طبعا لحرمة ذلك بوضوح نعم. طبعا المعتمد في المذهب هو كفر الساحر كما قال سبحانه وتعالى في قول عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس للساحر يعلمون الناس السحر وأيضا الذي يحرم من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث في الزمن المستقبل أما النجوم للاهتداء بها أو معرفة الـ الـ يعني الـ القبلة ونحو ذلك فهذا ليس منهيا عنه وكتب ولا غرمة أيضا في كتب هذا يعني كتب السحر يعني الكتب اللي فيها التنجيم والسحر والطلاسم. والأشياء المحرمة هذه أيضا إتلافها لا شيء فيه ولا يضمنها الإنسان وأشباهه من الأمور الباطلة مثل الكتب التي فيها الكفر والاستغاثة بغير الله ونحو ذلك أقددي أقدد هذا أمر وجوب أو استحباب ومعناه هو القطع والاستئصال يعني هذه الكتب ونحوها يعني الأصل هو الإنكار بإتلافها وليس على الإنسان فيها يعني أي شيء ثم قال رحمه الله وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصدا مفسدي يعني لا غرم أيضا في إتلاف بيض يتخذ للقمار المقامرة, المقامرة تكون بأي أموال طبعا البيض هنا يعتبر بيضة التي كانت تلبس في الحرب لعلها ليس المراد بها البيض المعروف الذي يؤكل يعني ولا غرم أيضا في إثلاف جوز وهو الثمر المعروف وجوز للقمار يعني أي شيء يتخذ هو أصلا في مباح لكن اتخذ أنه مقامرة ولكن يجوز إثلافه بقدر ما يزيله يعني بقدر إنكار ما يزيل ذلك المنكر يذهب, يذهب هذا المنكر ويبطله عن المنكور الشخص المنكور عليه مقصده أو مقصده مفسدي هيات يطلف يتلف القدر الذي يزول به القصد الايه المحرم والمقامرة هو المراهنه معناه قامره أي راهنه فغلبه وهو التقامر وطبعا يكون أم يعني مقابل من من المال و ولا شق زق ولا شق زق الخمر أو كسر دنه إذا عجز الإنكار دون التقدم ايضا لا يغرم الإنسان في شق زق الخمر الزق اللي هو الوعاء الذي يوضع فيه الخمر يقال بالكسر وبالفتح زق أو زق هو السقاء من جلد يعني يشرب فيه الخمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شرب الخمر حين يشربها وهو ايه وهو مؤمن وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وطبعا أحاديث النهي عن الخمر واضحة لا غبار عليها وقال أو كسر دنيه أي أيضاً لا غرم عليه ولا ضمان في كسر الدن والدن هو أيضا يعني أطول يعني فيه طول وأوسع من اللي من الزق يعني سواء كان الإناء كبير أو صغير إذا عجز الإنكار أي إذا لم يمكن انكار دون التقددي أي غير التقددي حيث لم يمكن إزالة المنكر إلا بهذا الكسر يعني يعني يعني إذا أمكن إراقة الخمر دون إتلاف الإناء لا يجوز إتلاف الإناء يعني إذا أراق الخمر وذهب المنكر خلاص انتهت المسألة فإذا كسر له إناء الخمر ضمن هذا الخمر أما إذا لم يزل إلا بكسره فلا ضمان إيه؟ فلا ضمان عليه نعم. قال رحمه الله تعالى وان يتاتى دونه دفع منكر ضمنت الذي ينقى بتغسيله قدي وهذا اتمام اللي احنا قلناها ان يتاتى يعني ان يمكن ازاله الخمر من الزق او الدن دونه دون شق الزق أو كسره في زالة المنكر تمام ضمنت يعني ضمنت بهذا هي كسرته الذي ينقى اي ينظف ويطهر والمراد به هنا الطهاره الشرعيه لأنه إذا طهر صار جائز لاستعمال ولم يكن نجسا بتغسيله إذا غسل ذلك الإناء وصار طاهرا فلا حاجة إلى كسره ولا جوز كسره وإذا من كسره فقد فعليه, الايه؟ فعليه الضمان وما ذكره رحمه الله من اشتراط العجز عن إزالة المنكر بدون كسر أو شق إلا ضمن رواية اختارها الناظم رحمه الله تعالى والمذهب فيها أنه عدم, عدم الضمان يعني أيضا في قول وهو اعتبروه بعضهم هو الأولى والأشهر في المذهب أنه لم يضمن حتى لو لم يعني حتى لو أزال المنكر بدون بدون كسر في مسألة خلفية لكن اختار فيها ذلك صاحب النظم رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له رجل مسلم وجد في بيته خمر قال يراق الخمر ويؤدب وإن كانت تجارته يحرق بيته يعني إذا كان يتاجر في الخمر أما أنه يشربها فقط يراق الخمر ويؤدب ذلك الرجل إلى هنا نكون انتهينا إلى هذا القدر ونقف عند هذا البيت نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق طيب لو ترسلون هذا السؤال على المجموعة بارك الله فيك دكتور موعد المحاضرة التي بعد بدأت جزاكم الله خيرا وإن شاء الله أتابعكم على المجموعة جزاكم الله خيرا ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته